وصلنا إلى قوله تعالى في زورة التوبة ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقون فأولاء المنافقون ردوا بالدون ولأنهم لهم كما قلنا سوء النية وخبص الطوية مع خساسة الهمة وخساسة الفعل وخساسة النفس فردوا أن يكونوا مع النساء والصبيان ردوا بذلك وهم أهل لذلك فلذلك فلذلك هنا لانني في الطائره الطائشه على العرب الطائشه الطائره الطائشه ف ارتدوا لانفسهم أن يكونوا في الدون وقالوا دعنا مع مع الخوارج هذا وغير مقبول فكانوا أنهم ارتدوا أن يكونوا مع المرضى مع النساء مع الصبيان مع المرضى ولأنهم كما قلنا لهم خساسة في الهمة وخساسة في الخلق مع دناية الفعل وخلص الطوية وسوء النية رادوا أن يكون مع القوان قال الله تعالى وَطُبِعَ عَلَى أَقْلُوبِهِمْ فَهُمْ لَيَرْقُوا أي طبعا وَطُبِعَ عَلَى أَقْلُوبِهِمْ هذه في أتلالة وضح جدا على الأدب الذي تكلمنا عنه في مسألة الشر ونسبة الشر لله دل فيه علىه. ان تنزل ضمنا لأن الله خلق كل شيء سبحانه وجل فعلا فتكون ضمنا لا صح لذلك قال طبعاء على قلوبهم كما أن إبراهيم عسام قال وإذا مردت أنا مع أن المرض خلق الله جل فعلا ما أنزل الله من داين إلا أنزله دواء قال وإذا مردت فهو, فهو يشفين فهذا أدب مع الله جل فعلا أدب في صفات الله لانه على قلوبهم فهم لا يفقهون قال امروا على طمس بصائرهم طمس بصائرهم فلا فلا يفرقون بين حق وباطل ولا يعلمون بين اخلاص ونفاق ورياء ولا يعلمون بين اهمال وكفر ولذلك لما لم يفرقوا بين الخير والشر ابتلاوا شرا وصد الله قلوبهم عن عن عن, عن الله طرقهم عن طريق الهداية وما, وما, وما أملوا إلا إلا طريق الغواية وهم أرادوا وهم ينزلون تحت قول الله تعالى فلما جاغوا أزغى الله قلوبهم نعم. وهم يحاكون تموت فقال أما تموت فهدى لهم العمى على الهدى نعم. الحمد لله رج الله عنك أشبيه كم تسعدني بهذا الحرص رضي الله عنك ورضي الله عن كل طلبة العلم أصحاب الحرص الشديد رضي الله عنكم الله قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك أم المفعون قد بينا في القاعدة أفقية إذا اختلفت الأحوال اختلفت أحكامهم إذا اختلفت الأحوال اختلفت الأحكام فقد اختلفت الأحوال حال المؤمنين وحال المنافقين فضلن شاسع فوق واسع لذلك يبين النبي الأمين أن أهل الإيمان يجاهدون بأموالهم وأمفسهم ولا يتقعسون عن ذلك نصرة لدين الله يتلف علام فلذلك قال لهم الخير قال لكن الرسول, الرسول والذين آمنوا معه هنا الاختران بالتشريف شرفهم الله بأن قرنهم مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكن الرسول والذين أمانوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك رفع رفع في الدرجة والمنزلة وأولئك لهم, لهم الخيرات وأولئك هم المفعون هؤلاء أهل التقوى أهل الديانة أهل الهمم الرقية السلامية هؤلاء الذين باعوا أنفسهم صدقا وإخلاصا لله جلت وعلاه الله جل جل فعلا قد شكر لهم ذلك وشكر الله لهم ذلك وجعل لهم الخيرات جنات تجري من تحتياء الأنهار وأولاك أهم المفلحون سلاحا تاما لا يبغون عنهم حول بما يتمتعون به في الجنات ونسأل الله أن يجعلن منهم يا رب العالمين الله مأمين قال واولئك وهلاكهم الخيرات واولئك من الفحول الخيرات اجمال وترى من البديع ياتي الاجمال يشوق القلوب ثم ياتي التفصيل ليشبع الروح والنفس فقال الله تعالى تفصيلا اعد الله لهم جنات لسجن و جنات اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا يا رب اللهم الله, الله, الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار صالدين فيها ذلك الفوز العظيم اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها فهذه الخيرات التي التي الله تبارك وتعالى قال هي في جنات والجنات قالها تفصيلا في ايات اخرى علم فيها من من لحم طير قمر لهم فيها ما يشاؤون بجبالا وتفصيلا كل ما اشتهى المرء شيئا وجده من ثمار يانعه من تتفجر العيون والانهار والبحار انهار من من عسل مصفى انهار من خمر لذات الشاربين انهار من ماء غلي اسد انهار من لبن لم يتغير طعمه وايضا حول العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تراتم رهو الضاء تتوضا امام عيني وقال لولا علمتم بغيرة عمان دخل عد الله لهم جنات تجري تحتها الانهر تحتها الانهر خالدين فيها فذلك تحت النار هذه ابلغ بقول ان تجري تحتها الانهر فبجميعها على الانهار فانت تشوف لما كنت كنت جزء من من من البيت التي تعيش به يطل بس صغط على محايدة وعلى نهر ترى سعادة روحية ونفسية أعلى مما تكون قلنا الآن أنت تمشي منه ولمش خلفك تفعل به ما شئت أنت مالكك ملكك الله إياه وأذا من كرم الله أنه اشترى من المبنين أنفسهم أملهم فلنهم جنة فأعاد عليهم أملهم وأضعفهم وضعفة وأعاد عليهم أنفسهم وملكهم من جنة وملكهم لذلك لهم السعادة والهناء ولهم الفلاح كما أنهم كانوا في الدنيا لهم الرشاد والسداد والتحقيق والعبادة والمصارعة في الخيرات وجاء المعذرون هؤلاء المعتذرون الذين يتحيلون على النبي الأمين كذبا وزورا وبهتانا وجاء المعذرون من المنافقين وجاء المعذرون من الأعراب الأعراب هؤلاء أشد, أشد جلافة وأشد كفرا وجاء المعتذرون من الاعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الالم اي جاء المعتذرون الذين يعتذرون للنبي صلى الله عليه بما هذه الكاذبه يخترعونها ويلصقونها حتى يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد جماعه من المنافقين هنا المعدلون أرادوا التخلف قبل أن يذهب النبت سلم فأتوا بالمعدير الكاذبة ليجعلهم النبت سلم من بين أهل الأعظار فيرخص لهم عدم السيد وقعد الذين كذب الله ورسوله وجميع من المنافقين الذين في قلوبهم المرض النفاق تاصل في قلوبهم ورسخ وهم قوم لم يجهدوا ولم يعتذروا كذب الله ورسوله في دعوه الايمان او الله ورسوله في دعوه الايمان من المنافقين راد الله ان يسمع احسنه الله عليكم سيصيبهم اسيسيبهم اشد العذاب وان كان الله جل وعلا يفتح امرهم في ختتهم ولندالتهم ولقله شأنهم. وأيضا الله جعل يعد لهم عذابا أليما أشد من عذاب الكفار إن المناثقين في الترك الأسر من النار وأيضا رقابهم تحت سيوف المسلمين إذا أظهروا نفاقهم ملعونين أينما سوففوا أخذوه وقتلوا تقطيلا واستثناء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب, أصحاب الأعذار حقا هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله الله تعالى سيصبح الذين كبروا منهم عذاب أليم قد يكون هناك من له الحق وأنه لم يتحايا وأنه لم يجذب وفيه أصل الإيمان وإن كان شابه المنافقين في كثير من الخصال لكنه لم يكن منافق خالصا قد يعفيه الله جل فعلا قد يتوب الله عليه قد يتوب الله عليه قال الله تعالى استثناءا مما قال ليس على الضعفات ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون حرج إذا نصحوا الله ورسول ما على المحسنين من ليس على الضعفاء الشيخ المسنين الذين يعني انحنى بهرهم ولا يستطيعون حمل السيف ولا السلاح ولا, ولا, ولا الكر والفر ليس على الضعفاء ولا على من اطعادهم المرض وقد يدخل في الصنف من اعتنى بالمريض وليس له غيره كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان اتنى عثمان أن لا يخرج معهم في بدر وأن يبطأ يطبب ابنته وضرب معه سهما النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أهل بدر لأنه تمر بعبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بجانب بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الفقير الذي لا يملك النفقة من أجل جهاد العدة والعتاد وغير ذلك فهم لا يجدون ما يمفقون مثال قال الله, قال الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما يمفقون حرج كذا نصحوا لله ورسوله ولأنهم بذلك أصحاب أعذار وأحبوا ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في ولاه وهؤلاء أخلصوا دينهم لله وأخلصوا إيمانهم لله وقد تبعدوا بعد المشرك على المغرب عن النفاق فلذلك كان لهم الخيرات لذلك ماذا قال الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل لا سبيل ولا عتل فالله عظيم المغفرة عظيم الرحمة كريم العطاء سبحانه جل في ولاه فلا عقوبة ولا ملامة ولا عذاب بل شكران من ربنا الرحمن ولأنهم أصحاب المعاذير علم من قلوبهم الصادقة تتقطع عوصالهم للتخلص والفقير الذي لا يجد ما يحمله يبكي يرجع يبكي يرجع يبكي, يبكي, يبكي, يبكي, يبكي, يبكي لأنه في ذلك لكن اشترت عليهم أن نبي صلى الله عليه وسلم إن فعليكم مهمة أخرى لا تكون المهمة في الجهاد بالسنان إلا ومهمة الجهاز باللسان فنصحه قال إذا نصحه لله ورسوله نصحه عبادة يعني كانوا مخلوصين في العبادة كانوا مسارعين متسابقين في الخيرات ونصحه لعباد الله لأنها من أجل لعبادات الدين, الدين, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ورسول الله ومتبس من أعام وقف عنهم الملامة والعقوبة بل, بل مدحهم وشكرهم وقال كده نصروا لله قال الله تعالى ولا على الذين أدى ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيدوا من الدمع حسنا أن لا يجدوا ما ينفقوا هؤلاء أهل الصفة والفقراء من أهل من المهاجرين الذين لا يملكون شيئا هؤلاء يأتون للنفس السلام يأتون يطلبون منك أن تحملهم للجهاد يريدون الشهادة في سبيل الله ف و... و... وكانوا فقراء لا يكون مركبا ولا... ولا عدة ولا عتادا بل ولا أسوابا نعم فيقولون احملنا معك لنرزوا في سبيل الله والبكاء يملأ أعينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه والله لا أجد ما أحملكم عليك يتولوا وهم وهم على بكاء منذ فرق من المقرس المقرس الصادم وبين المنافق المرائي قال أن يتولونهم فرحون هؤلاء يتولونهم يبكون شو الفارغ بين هذا وذاك هؤلاء يفرحون ومرحون يحسبون أنهم تحيالوا على النبي وهؤلاء يبكون أنهم لم يجدوا نفقة للخروج والقتال في سبيل الله تعالى وعينهم تفيد من الدمع حزنا أن يجد منفقون علم الله من سدقهم فجعل الله لهم الخيرات والحسنات والصالحات تتلاحق الحسنات بعد الحسنات وصدق نيتهم سبقهم إلى ربهم نعم ولذلك قال النبي إن بالمدينة أقواما ما قطعتهم واديا ولا ستهم مسيرا إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العز أي منعهم الجهاد العز إما المرض وإما الفاق قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان انما السبيل على الذين استاذنوك وهم اغنياء رضوا بايكونوا مع القوارب وطاب الله على كلهم دناءه الفعل فيه الطبع سوء الطويه خوف ان تجتمع في الملامه إنما حصراء وقصر انما السبيل الملامة والعاتاب والعذاب والعقاب نعم انما السبيل على الذين استاذنوك وهم اغنياء معهم ما يملكون المركب والماء كد والمشرب والملبس وأيضا السيوف والعضارات معهم ما يفيد من المال ويريدون التقاعص إنما السبيل على الذين يستهدونك هم أغنياء وعندهم القدرة البدنية والمدنية للجهاد بسبب الله ثم يتقاعصون ثم يتخلفون اللهم محفظ اللهم محفظ اللهم محفظ قلوبنا محضر. يا رب العلم من التخلف وإنت تولى ويستبدأ طوما غيركم لا يكون فقد ارتدوا مع وجود القدرة البدنية والقدرة المادية ارتدوا أن يكونوا خدون ارتدوا أن يكونوا مع, مع النساء والصبيان وردوا بالعاف والمهانة فكانوا كالعجزة الذين لا يتحرضون ويؤلاء كما قال الله جالك علىها طبع الله تصريحنا طبع الله على خلوم فهم لما أعلم لماذا؟ لأن المقام مقام تفصيل المقام مقام تفصيل طبع الله على ذلك بهم لا يعلم طبع الله على القلب لا يمكن أن تريد إداية بعدها في أنه يسد يسد له أغلق المسامع القلب ويجعل له أغرفة ويجعل له أقفال فلا يعيش شيئا فلا يعيش شيئا لذلك قال طبع الله على قربين فهم لا يعلمون لا يعلمون ما هم فيه من خسارة من بوار لا يعلمون ما فتهم من الخيرات والجنات والحسنات نعم لا يعلمون لا يعود وهكذا الجهل مميت الجهل يهلق صاحبه الجهل يهلق صاحبه قال تعالى مبينا ساحلفون بالله لا اله الا انت اذا قلتم الى تعرضوا عنهم فعرضوا عن انهم اجس وموائهم جهنم جزاء بما كانوا يفعلون كل الله على اخوت احلفون بالله لا اله الا انت واحلفنا بالله كاذبا ساحلفون بالله اذا قلتم ان تعرضوا عن فعرضوا عن انهم اجس اي ساحلف المنافقون لكم بالايمانات المغلظه إذا رجعتم الي من غزوتي بالأعضال الكاذبة وأنهم ما استطاعوا أن يذهبوا ويتصفحوا عنا وتعريضوا عن فعلنا وهم ذلك كذب وفسق وفجر والمالكية اعرض عنه نعم قال قول الجمهور فاعرضوا عنه ان امرئ ذو خبث ولا شته من اساء معنوي اذا قال اعرضوا عنه فان الله ان فلا يخسط عليكم وما اكتسبوا من الاساء والجرائم جعلتهم يسقطون جميعا من عين الله جل وعلا قال تعالى يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن عنهم فإن الله لا يرضع قبل فاسقين أي يحرفون لكم بالأيمانات المغلبة وينالوا رضاكم فإن رضاكم لن يفيدهم لكنهم يستعملون ذلك تعمية على الناس وبيانا أنهم من أهل الصراح وإنما حدث معهم دې <تصفيق> څوک <تصفيق> الله لا يسخط عليهم ولا يرضى عنهم أبدا لأنهم جحدوا به ولأنهم نافقوا ولأنهم كانتهم بقلوبهم إلى إلى ما هم من أهل الإشراق والكفر هم يفعلون ذلك يستمسون رضا المؤمنين ورضا الناس لا يشفع لهم عند رحمانه الله جعله يقطع يقطع عليهم الطريق فلا شفاعة لهم نعم ولا يقبلهم الله جعلهم ولا يرضى عنه عنهم وإن كل الناس لعلم الله ما هم فيه من الخبس واللؤم والنفاق المؤسط في قلوبه فإن ترضى وعنه الله لا يرضى عن قوم وهذا بسخ أكبر وهنا عدم الرضا مضبط ومع ذلك أنهم يكونون في نار جنة قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدودا ما أنزل الله على رسوله والله عليما تحكي الأعراب أشد كفرا ونفاقا الأعراب هم سواء سكان البوادي فيهم غلطا عايزة فيهم عايزة فيهم يعني رفط التعامل مع الغنم ورحمته وهجروا ان لا يعلموا ما انزل الله على مصر وهذا ظبر بمعنى بمعنى الـ الـ الـ الـ الـ الـ سر والله يا حكيم فيها, فيها دلائتان خبر الرضي ان شاء الاعراب بما فيه من من من صلابه الطلب وخص النفس وجلافة الطبع وشدته وحدته فهؤلاء هؤلاء اجدر ان لا يعلموا لا يتعلموا ولذلك انفسنا لما جلسوا مع اعراب ومع اصحابي وقال بانه لو اوطن المطب قبل ان انام حتى استيقظ صلى ما شاء الله له لذلك وبين أن السلام شرف المهم في قيام الليل فقال قال قال قال أنه يوتي ويقوم ويصال لركعتين او هو يوتي ويصال لعدها ركعتين فاشتعبت عنه وقال من من ماذا تقول هذا نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لك ولا لأمسالك ليس هذا لك ولا لأمسالك وإن كنت يعني كنت مع بعد ترجعين من الأفاضل والذي أكبر هناك سيارة علينا أن أحد الأفاضل يدخل معنا العلم ووجدنا من يركبها نسأل عنه وقاله من هذا الأعراف لا ينتق نكم اغرحد الله واذ ترفص لكم الطواقع عليهم دائرة الش Сам الله واذ باتس و الى سميع العظيم والله سميع العظيم ومن الآن أحراب لا يعتبان لا ينتق نكمس عندهم والبعض مجرد الله، وأواهم باتس و الإلدان أي من بعض الأعراف الجهداء اعتبر ان الصداقات غرامة وخسرانا وينتظر بكم مصائب الدنيا فيتخلص من عباء النافق شوف الغباء في التفكير تضرب بزيد متواتر يدي المصائب تنزل عليكم تطرا عليهم سب الله سبحانه عليه ودافع الله عنكم ويصب عليهم العذاب صبا سبحانه وجل في علاه ثم بين طائفه من الحكم العدل ما طائفه من العراب في جنونه بالله واليوم الاخر ثم في الله واليوم نوقف عندها نقف عندها هنا واسامحوني بعد المغرب بعد المغرب مباشرة سأعطي درسا اخر حتى اتم هذا الربع حتى يكون المسألة على نفس الوثيرة بعد المغرب يعني شوف احنا نصل بعد المغرب انا لن افتر سأعطي الدرس لنكمل بقية هذا الربع حتى نسيس سيرا سويا بإذن الله ويكون على الجد حتى نصل الى النهاية الفوائد المصمدة المنافقون اشد خطرا من الكفار العمل مع الناس على الظواهر وبوات الامور الى الله فيها يا اهلا تفضلوا جزا الله خيرك يا